إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأبدأوا بنقطة تنظيمية أو نقطة نظامية لتنظيمية نأذر من الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء سيبدا الدرس على الساعة السادسه والربع ساعتكم نعم اذا ابتداء من الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى الدرس يبدا ان شاء الله تعالى على الساعه السادسه والربع ويستغرق ساعة واحده ونخصص عشر دقائق للاسئله حتى ننضبط بالوقت ذكرنا في الحصة أو في الدرس السابق أو تكلمنا عن باب إعادة الجنوب الصلاة وغصبه إذا صلى ولم يذكر وغصبه ثوبة أو غسله إذا صلى ولم يذكر وغصبه ثوبة وتكلمنا عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو برواية عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثرنا وتكلمنا عن فقه هذا الحديث تكلمنا بأن الراجح في هذه الرواية أن التكبير يحصل منه صلى الله عليه وسلم ووجهنا رواية الموضع لأن المقصود بكبر اراد أراد أن يكبر فذكرنا أن الفعل الماضي قد يذكر ويراد به الشروع في الفعل يعني إذا أراد أن يكبر والمسلم دائما في زيادة علم في بالقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله توجيها اعجبني جدا فرأيت أن أبثه بينكي هذا ابو بكر بن العربي يعني هذا إن بل على شيء مما يدل على أن أهل العلم يتفاوتون فهذا لا ينبغي في العلم أن يغتر بعلم مهما بلغ بل عليه أن يأخذ كما قال الإمام مالك لا يكون المحدث محدثا حتى يقول عمن هو دونه وعن من هو مثله وعن من هو فوقه قلت قرأت للقاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله توجيها بهذا الحديث قال رحمه الله قول عطاء ابن يسار في هذا الحديث وفي رواية في ابي بكر الذي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر قال حسب الرواية ان فيها تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها التصريح بتكبير الصحابة واضح اخوان حسب هذه الروايات ان فيها التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وليس في هذه الروايات ان الصحابة كبروا فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي صرح بانه كبر ولم يرد ان الصحابه كبروا زال الإشكال في هذه الروايات كلها وحملت على جاده واحده وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده ولم يكبر الصحابه ويذول الاشكال الذي طرحناه فيما سبق ما أدري يعني رأيي شوية هذا الله خلاص الحمد لله مع وعلى ومن قال من مع الاسماء عن سليمان أن عمر بن الخطاب الى إلى أرضه بجور، فرأى في نوبة إحلاما، فقال: لقد استويت بإحلام منذ بيت عمران، فاستل وغسل ما رأيت ثوبه من إحلام، ثم طلّى بعد طلّاء الشمس. وهذا الحديث كسابقه في أن الإمام إذا طلّى بالناس على حدث. ولم يكن يعلم ذلك حتى انقضت الصلاه فإنما يلزمه أن يعيد هو صلاه ولا يلزم ذلك المأمومين وهذه مساله لا خفاء فيها هذه لا فيها وقول عمر رضي الله عنه لقد ابتليت بالاحتلال منذ وليت أمر الناس قال ان العلم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى أمر الناس وصار خليفه انصرف عن النساء بكلية لأنه كان يطوق على المسلمين في الليل والنهار وهذا بفرط خوفه من الله وأن مسؤولية الولاية مسؤولية عظيمة ليست تشريفا فإنما هو تكليف عظيم والواجب على كل من تصدى للولاية أن يخاف الله تعالى في هذه الرعية وأن يجتهد اجتهادا لا نظير له لم يسبق له في حياته أن اجتهده وذلك لتحصيل المناطع الخاصة بهذه الرعية وضرء المفاسد التي تلحقها والحرك على شؤون المسلمين والوقوف على فقرائهم واراملهم وايتامهم والا ياخذ هذا الولي او الوالي عفوا او هذا الذي ولي امر المسلمين ايا كان لا ياخذ هذه الولايه لنفخ بطنه واسقاط او احلال الامراض التي لا تكون الا للاغنياء انا لا اتكلم عن السياسه انما اتكلم عن امر عظيم لان المسحة الغربية واللوثة الغربية قد اصابت المسلمين عامه فصاروا روايات في هذا الزمان يسعون جاهدين لتولي مناصب مهمه وهم لا يغدرون على هذه المناصب لان فيها حقوقا متعلقه بالعباده فالنصيحه لكل مسلم ان ينأى عن توليه نفسه وان ينأى عن الجري وراء هذه المناصب فان نصب عنوة استعان بالله وبذل جهده في ان يصلح وان يدرا ما افسده غيره وان يطهر على ذلك وان لا يجعل هذه الولايه حظا لنفسه دون غيره من سائر الرعيه فيأتينا الاثر الذي بعد هذا أن عمر رضي الله عنه كان يحترم لأجل ما أصابهم من الودك الودك هو الثمن لأن عمر رضي الله عنه هذا الإمام العادل لما أصاب المسلمين نجاع حلف أن لا يأكل ثمنا حتى تأكل رعيته وبقي على هذا حتى فتح الله عز وجل للمسلمين ابواب الخيرات فلما فتح للمسلمين ابواب الخيرات وكان قادرا هو على شراء مثل هذا السم لما فتح للمسلمين ابواب الخيرات اكل مثلما ياكل الناس فاقطر ذلك فيه فصار يحترم رضي الله تعالى عنه أن هذه الولايات أيا كانت هذه الولايات لا أتكلم عن البرلمان ولا أتكلم عن الرئاسيات ولا أتكلم عن البلديات بل أتكلم حتى عن قيم المسجد نبدأ بقيم المسجد إذا سعى لتولي هذا المنصب فينبغي أن يأخذه بحقه وكذا الإيمان وكذا المؤذن وكذا المدرب وكذا الشرطي وكذا رئيس البلديه وهكذا تقاعدا إلى اعلى قمه في سده الحكم ينبغي على المسلمين الذين يتولون هذه المناصب أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين وان لا يتخذوا هذه المناصب ذريعة لتحصيل المنافع الشخصية وعدم النظر أو الالتفات إلى أحوال الضعف والمساكين ومن بهم حاجه أسأل الله جل وعلا أن يعين القائمين على شؤون المسلمين وأن يكفيهم شر نفوسهم وأن يرزقنا التقوى والصلاح. قال الإمام أو قال عمر بن الخطاب وهو الإمام قال لقد ابتليت بالاحتلال منذ وليت أمر المسلمين قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الجملة قال ابن البر وذلك لاشتغاله بأمر الرعية ليلا ونهار لأنه كان يقوف بالبيوت ويتحسس أحوال الناس قال اشتغاله بامر الرعيه ليلا ونهارا عن النساء قال وهذا متعب للبدن ومعلوم أن تعب البدن سبب من اسباب وهذا واقع كما قال الامام عبد البر رحمه الله تعالى ثم اشتكى عمر بن الخطاب وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلال لأنه كان رضي كان الله عنه يرى غسل الثوب وكذا حدثت عائشه رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم واللائع بالمسلم أن يغسل ما اصابه من مائه بالماء هذا اللائع وان عنا له معرفة الحق هل المنين نجس أم غير نجس والخلاف الكبير الذي في هذا فإننا نقول المحكم الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشه كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريا وكانت تفرقه أي تحقه إذا كان جابسا وكان الإمام مالك لا يرى فرك الثوب فرك الثوب من النبي بل يرى وجوب غسله فقوله هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم إذن خروجا من أي ظن عليه أن يغسل هذا السائل إن كان قرييا ويطرفه من ثوبه إن كان يابسا ليحصل السنة في هذا وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغسل ما راى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس وهذا في دليل على قضاء الصلاه اذا صلاها المسلم على غير وجهها الصحيح كان يصليها قبل وقتها او كان يصليها على حدث او غير ذلك من الاسباب التي لا الصلاة الصلاه فيها باضعه قال أن عمر من خطار بفضل من الصباح ثم غذل إلى أرضه للجرب فوجد في كوهي الاحتلام فقال إنا لما أخذنا الوزا كلامة للغروب فاستسل وغذل الاحتلام من ثوبه وعادل طلبه وهذا كان تابقه وفيه أن الأكل أيضا من أسباب الاحتلام كثرة أكل الدثوم أو الدهون من أسباب الاحتلام وهذا يدل على أن الأكل له أثر في هذا الباب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالزواج. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه فإنه للبصر واحصن وأحطن فمن لم يجد عليه للصوم والصوم دليل على تقليل الأكل واذا قلل المسلم الاكل فترك شهوته وانقبضت شهوته هذا من دواعي يعني من دواعي درء ما يهيج النفس فقول عمر رضي الله عنه انا لما أصدنا الودك يعني الودك هي كل الدهون او الدسوم والمقصود منها الاكل الذي تشتهيه أنفسه وقلنا إن عمر رضي الله عنه إنما قال هذا لأنه فيما سبق أصاب المسلمين مجاعة فامتنع عن أكل كل هذا مع قدرته على شرائف رضي الله عنه لكنه امتنع لأنه كان يرى بانه ينبغي أن يأكل مما تأكل, تأكل منه رعيه عاجل ما صحب أنا في لا يمكن انت لا انت بعدين ان شاء الله نستأجيره نعم في الله قال وحدثني عن مالك عن شأن الدعوة عن النجيد عن إيريز عبدالرحمن أن حديثه اشتال في اسناده لانه من رواية هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ولد في خلافة عثمان ولا يمكنه ان يدرك عمر لان مساق الاسناد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب. والواقع أن يحيى هذا إنما ولد في خلافة عثمان ومعنى أنه ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا كان هذا الإثناد خطا كان هذا الإثناد خطا والصواب عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ عن أبيه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب وهذا الوهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث أو هذا الأثر عبد الرزاق في المصنف من رواية يحيى ابن عبد الرحمن ابن حافظ عن أبيه أنه اعتمر مع عمر على الجدة فالخطأ من مالك رحمه الله لأن كل الموطئات أو كل الروايات الموطعة على هذا الاسناد وهذا الحديث أو هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب لما أصبح جنبا سعى إلى الماء الذي كان يبعد أو كان قريبا منه ولم يكن بعيدا حتى يلتفل ويرتل أفر لاحتلان وهو الماء الذي أقاب ثوبه وأبطع جدا حتى أتصروا يعني حتى ضوء الحال فلما رأى عمر بن العاص هذا الفعل وهذا التاخر من عمر بن الخطاب عرض عمرو بن العاص على عمر قال اصبحت ومعنا ثياب يعني لو القيت هذا الثوب يوصل واعطيناك ثيابا اخرى كان هذا فيه اشاره الى ان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرون نجاسة المنيه وهذا من أقوى ما يتمسك به من يرى وجوبا أو من يرى نجاسة المني كالإمام مالك وغيره وهذا في غايه القوه هذا في غايه القوه وعمر هو عمر في الشخص ومعرفه في الاحكام بل هو اعلم الصحابه رضي الله عنهم بعد ابي بكر من الصديق وقول عمر بن العاص لعمر اصبحت ومعنا فيه فيه إشارة إلى أن عمر بن العاص ايضا كان يرى أن المني نجس وإلا لما عرض تغيير الفياد والأمر الثاني لو كان عمر لا يرى نجاسه المني لما ابطا على المسلمين حتى كاد وقت الفجر يخرج لأنهم أكثروا بالصلاة جدا هذا فيه اشاره قلت أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص كانوا يرون نجاسه النجاسة قال اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغتل فقال عمر وعجب لك يا ابن العاص لئن كنت أو لئن كنت تجد ثيابا اتقل الناس يجد ثيابا يعني لو فعل هذا عمر وخلع ثوبه وغير لتؤخذ السنه ولا اعتقد بأن الثوب الذي أصابته نجاسة لا تجوز به الصلاة حتى يغسل كله والواقع أن الواجب غسله إنما هو اثر أو إنما هو النجاسة وليس كل الثوب لأن الناس ليس كلهم عندهم ثوبان وكثير من الناس لا يملك إلا ثوبا واحدا فلو غسله لبقي بلا سياسة وهذا من التكليف بما لا يستطيعه فكان عمر رضي الله عنه ملهما موفقا كعادته رضي الله عنه حيث قال لي بن العاص: كالمنكر عليه لئن كنت تجد ثيابا يعني أخرى غير التي تلبسها كل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنه بل اغسلوا ما رايت وأنضحوا ما لم أرى وهذا إمعانا في التنظيف و في كما قال أهل العلم ولا ينبغي أن يؤخذ من قول عمر وأنفح ما لم ارى لا ينبغي أن يؤخذ منه يعني تتبع المشكوك فيه لا ينبغي أن يؤخذ من هذه العبارة تتبع المشكوك فيه لأن المسلم إذا تتبع هذا المشكوك لأنه أصابته نجازة فإنه يبتلى بالوتوات والابتلاء بالوتوات من أعظم أو من اكبر الأمراض التي تؤدي بصاحبها إلى الجنون عياذا بالله، بل على المسلم أن يغفل ما تيقن نجاسته ولا يتفت إلى غيره والله تعالى اعلم هذه يعني المساله يعني سهلة التصور وهو ان انسانا وجد في ثوبه اثرا أفر الماء هذا دليل على أنه قد احتلم لكنه لا يدري هل احتلم في نوم الظهيره ام احتلم في نوم الليل أم احتلم في, الليل ام احتلم في النوم الذي سبق ذلك الليل يعني لليلتين أو ثلاثه ماذا يفعل لانه لا يدري اذا احتلم قال الإمام مالك ينبغي عليه ان يصلي ما صلاه بهذا الاثر بعد اخر نومه يعني شوف اخر نومه يعني اخر نومه نامها فان صلى بعدها صلوات يعيد تلك الصلوات ولا يعيد من, يعني من ثلاثه ايام او اربعه ايام يعني لو نام في ظهيره اليوم مثلا وبعدها في العصر وجد آخر ولم يكن تمعن قبل ذلك في ثيابه يعني ما تمعنش ثياب ما نفتش فيها فاحتار هل هذا الاحتلام من نومة القيلوله أم أنه من نومة الليل قال الإمام ينبغي عليه أن يعيد ما صلى من نوم القيلوله لأنه آخر نومه حتى ولو لم فر احتلامه المهم انه رأى بلدا او ارى افر الاحتلال على ثوبه فالواجب عليه ان يغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الماركة اذا رأى في منامه الزماء والرجل قال حزدني عمالي من انيب الشراء عن حروة الدين نبيت ان امه تليه قال ان يرث بالله من الله عليه وسلم المرأة ترى في مثلما يرى الرجل هل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغسدد فقالت لها عائشة افرد لك وان افرد بك وان ترى ذاتي المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتت تريد اليمين ومن اين يكون الشباب هذا خين وخين طروعي الإيمان المالك رحمه الله تعالى في باب آخر وهو بص المرأة إذا رأت منام مثل ما يرى الرجل كان بعض أهل العلم لا يرون أن المرأة تحترم وهكذا كانت تعتقد عائشة رضي الله عنها والعجب أن عائشة أم المؤمنين فقيها العالمة الصديقه رضي الله عنها اعترضت بعد أن عرفت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما سالت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى ما يرى الرجل فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فلتغتسل وهذا حكم مطلق وسياتي بعده حكم مقيد وينبغي حمل المقيد على المطلق كما في مباحث اصول الكفر لأن في الحديث الذي يأتي بعده قال نعم إذا رأت الماء فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فانتغتسل هذا مطلق يقيده الحديث الذي يأتي بعده حديث حديثهم سلمة أنها تغتسل إذا رأت الماء فيجب حمل المطلق على المقيم وأن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل ولا ترى بللا لا يجب عليها ان تغتسل كذا الرجل لكن متى يجب عليها أن تغتسل يجب عليها أن تغتسل إذا, إذا رأت الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت العجب أن عائشه أم المؤمنين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما اعترضت على أم سليم لما علمت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قال نعم فلتغتسل قالت المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أفل لك أفل هذه كلمة تدل على أو تستعمل في التغدر والإذنخار والفراعة وهي كلمة تطلق ويراد بها الانكار وقد ذكر ابو حيان لها أربعين لغه وبعض اهل العلم ذكروا لها ثماني لغات او عشر لغات اف وافا واف واف واف واف واف واف واف واف واف واف واف وهي كلمة تطلق ويراد بها الإنسان فقالت لها أم المؤمنين أفل لك وفي رواية مسلم فضحت النساء يا أم سليم فضحت النساء يا أم سليم ثم قالت أفل لك وهل ترى ذلك المرأة يعني كانها أنكرت بأن تكون المرأة تحتل وذلك ربما لحداثه سنها أو لأن هذا كان قليلا جدا في النساء وهو كذلك أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقها ولذلك كان يأتيها ذلك وقيل إن انكار من المؤمنين أن تكون المرأة ممن يحترمون لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحشاه هذا الاحتلال لأنه من الشيطان قالوا وكذلك هذه من خصوصيات أم المؤمنين لكن الخصوصيات إخواني تثبت بالدليل كل ما قيل أنه من خصوصيات آل محمد أو من خصوصيات أمها المؤمنين أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إقامة الدليل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على نسائه كلهن كما جاء في الحديث الصحيح ربما طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة بغسل واحد قال أدعم هذا من قصائفه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز للرجل الذي عنده أكثر من امرأة أن يأتي امرأة في نوبة أختها، يعني لا يجوز أن لا يجوز أن يأتي زوجة الفلانية ولا تكون نوبتها، وهذا معروف في فقه التعبد. فهذا هذه الأشياء إذا قلنا أن هذا الأمر من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من إقامة الدليل لذا لما قال أهل بعض أهل العلم إن, إن هذا من خصوصيات امهات المؤمنين وجب عليهم أن يعطوا الدليل ولا دليل الحاصل أن إنكار عائشة لهذا الذي سألت عنه أم سليل إنكار في محسله لأن هذا الأمر كان قليلا جدا في النساء ولم يكن يحصل إلا للمرأة التي ربما يغيب عنها زوجها طويلة فقال لا فقالت رضي الله عنها فقالت وهل ترى ذلك المراه وقد اجاب ابو زرعه ابن الحافظ العراقي عن هذا الاشكال حيث قال رحمه الله تعالى لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه وهذا الامر معروف في الفقه فان الفقهاء ربما جاؤوا بمسائل غير متوقع وأعقو حكمها وهي غير متفق وهذا كثير جدا في خاصة في أجواء الفرائض والمواريث أينهم يقولون مات رجل عن سبع جدات كل اللي عنده سبع جدات يعني اللي عنده سبع جدات لازم تكون جدة سبع تكون عندها واحد من الـ 500 سنة وهذا لازم نرجعه الوقت بنالون فهذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء لتسليل شحذ الأذهان ولترويضها على معرفة الأحكام ولعل هذا من هذا الباب فقالت رضي الله عنها أو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومعنى تربت يمينك هذا ليس دعاء على عائش بل إنه دعاء لها رضي الله عنها، والمعنى استغنت يعني استغنت يمينك عن غيرها من الناس هذا دعاء لعائشه رضي الله عنها لا كما يتوهمه بعض الناس فقال لها تلجت يمينك ومن اين يكون الشبه وهذا في دليل على أن الشبه قد يكون من المراه بل ثبت هذا صريحا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو على سيكون الشبه لاعمامه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلى سيكون الشبه لأخواله فالحاصل أن هذا يقع في النساء فكل مرأة استيقظت من نومها فوجدت بللا. فانها ينبغي عليها ان تغتسل وان لم تذكر احتلال وإن لم تذكر احتلان. نعم وهذا الحديث إخواني فيه فوائد اولا أم سليل هذه التي دار الحديث عليها هي أم سليل بنت ملحان بن خالد الأنصارية وقد اختلفت اسمها على أقوال منهم من قال إن اسمها سهلة أو رميثه وهي الرميثاء أو الغميثاء رضي الله عنها كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية فولدت له ثم إنه مات ثم خطبها أبو طلحة واشفرت عليه إسلام وكان مشرفا فدخل, عليه فدخل الإسلام فتزوجته وكان مهرها الإسلام وهو من اغلى المهور في تاريخ المسلمين توفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان وكانت امراه شجاعه مجاهده قاتلت بالسيف في غزوه احد رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا الحديث قد, أو قد اخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم وضوب عليه باب الحياء في العلم وذكر تحته أثر مجاهد رحمه الله حيث قال لا يتعلم العلم مستحيل ومتكدف وهذا اثناني اخوان لا يتعلم المستحي لا يتعلم لأن حياءه يمنعه من السؤال أو من المناقشة أو من إبداء رأيه والمتكبر أو المستكبر كذلك لا يتعلم ابدا ويعل بعض الناس يحتاج إلى سؤال عن شكم ويكون صاحب علم في قومه فيقول ربما سألت هذا السؤال فيقال كيف الشلام؟ جاءوا مع هذا السؤال؟ يعني يجب أن يسأل يعني صغيرة فيمتنع عن السؤال فيحرم العلم ويبقى جاهلا بهذه المسألة والواجب على المسلم أن لا يستحي في العلم وأن لا يتكبر لا يتكبر لا عن من فوقه ولا عن من مثله ولا عن من دونه فبيبغي المسلم أن يأخذ العلم عن الجميع بل خذ العلم حتى من أهلك ان ابدت لك حكما لا تعرفه أو, او مساله لا تعرفها وهذا لا عيب فيه فقد كان علماؤنا الاجلاء اذا ذكروا بفائده في العلم يقولون وقل رب زدني علما لم اكن اعرف هذا الا الان والله لا يزيد العالم في هذا الا رفعه فلا تظن ايها المسلم تصريحك بانك لا تعلم هذه المسألة ينقص من قدرك لا أبدا بل إن هذا يُعلي من منزلتك ويرفعها عالية من فوائد هذا الحديث فيه إجاب الغطل على النساء إذا احتلمن ورأينا الماء فيه إجاب الغطل على النساء إذا احتلمنا ورأينا الماء لأنهن في ذلك مثل الرجال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال فكل حكم أطلق على الرجال يتناول النساء إلا ما دل الدليل على خصوصية هذا الحكم للرجال أو خصوصية هذا الحكم للنساء ثانيا فيه بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال بامر دينهن والاسف الشديد ماشي نساء هذا الزمان حاجه من ليست في هذه المعتادة. نساء هذا الزمان الاسف الشديد لا يقتن الا على امور الدنيا الصوره والذات والمعن وهل المجرم وهذه موضوع الفن العدلانيه والمجلى الجنانيه واللراث الجنانيه وهذا على السوائل، وتجدها في الوقت نفسه لا تعلم شيئا عن دينها، لا في مسائل الطهارة ولا في مسائل الصلاة ولا في مسائل الحيض والنفاس التي يجب وجوبا عينيا على كل مَرأة أن تتعلم هذه الأحكام، لا يجوز لأي مَرأة أن تجهل مسائل خاصة بها. فأخص بالذكر مسائل الحيض والنفاس كثير من النساء تترك الصلوات مدة شهر شهرين خاصة النساء التي لا ينقطع عنهن الدم فتجدها لا تصلي لأنها تعتقد بانها في حيض وهذا من الجهل القاضي وإن شاء الله تعالى عن قريب سيأتينا الكلام على الحيض والنفاس وهو من أوعب وأشكل واصعب مسائل الفكرة. الرياضيات الدقيقة تسمى الرياضيات الدقيقة الرياضيات الدقيقة مبنية على دا... عمل ولا لا؟ تعرف النظريات تعرف كذا أجيب. لكن هذه صعبه جدا لأن فيها الكلام على دماء الوان الدماء مده خروج الدماء وهذا من اشكل المسائل ولهذا فاز علماءنا الاجلاء بهذه هذه حيث وصفوا بانهم علماء الخالدين والله من اكتطع أن يميز بين دم ودم هذا الدم يحل الصلاه أو تجوز معه الصلاة وهذا الدم لا تجوز معه الصلاه والله من اسهل الأمور عليه أن يتعلم هذه السياسه الفارغه التي تدور في وسائل الاعلام وان شئتم اقرأوا في الجرائد لا تجدون فيها إلا, إلا, إلا الغب يقول لكم تعمى بالعبارة تعمى فيه غير جيح. والله هذه الجرائد الآن ما كانش وهي تبحث يعني مشكله جيتوا في جريده كشنهار مثلا مقال يعني كيفما تفضل للجريمه ما هي الوسائل الناجعه في القضاء على الجريمه جيتوا كشنهار مقال يعني يتناول مساله الغلو في الدين من الناحيه الشرعيه وما هو الغلو الذي نوصف به جميعا ونحن براء منه لا نجد إلا لا ومسائل الآن نستحي أن أذكرها رأي الآن معمر بالجرامي والأحكايات تعنسا وتعرجال وتعكذا وتعكذا فالله مستعان لهذا انا أقول أن على المسلم أن لا يفتتها مثل هذه الجرائج لأنه كيقرها كي مع طباح صدروا له وثمه صدروا له مع الصباح يديروا لك الناقص تهبط إلا كاش واطنسي وتطلع إلا كاش تقفر يطلع ومبعثوا لغاية الناقص تدبال يعني تقدر تخدم وإلا شيء مخك يحبث تقول يتخلص غير في هذا المشاهد اللي يعني صار والي هذا لا يبغي إخواني أنك تستفتح يومك بالقناة الجزيرة هذه الفاجراء التي تنمي وتنصر الشسد ولهذه الجرائم. اصبح اصبح قالك كشح من القران وكثر من الذكر تروح تكتب تروح كل ما شاء الله تخدم وما ولا تنتف الى اي مشكلة وما تجيش تشوفها هكره وهكذا يطمئن انو نفسك تدخل العشيه تدخلنا في ملاح الاهل غير تضحك تدخل زعما اما اذا اشتغل الانسان بمثل هذه الاخبار التي تكاثرت وتناثرت وصارت هي حديثنا اليوم حتى انه ولينا كنفلا جاو في مناسبة سمعولي يعني اني خرجت على موضوع الموتى أرى أن هذه أن هذا الكلام مهم جدا لانه إخوان المقصود هو معرفة الشخص بكله ثم يا إخوان الأسف الشديد نجلس في مناسبة لا ادري يعني تكون وليمة عادية ولا وليمة لا نتكلم إلا فلان قال وفلان قال يعني ما تتحدث عنه هو قائد إعلام وهذا غلط. والواجب أنه لما نكون في مجلس نغتن ذلك المجلس بطرح مسائل في الدين قالوا كيفاش الإنسان يلحق بش يولي ولي من أولياء الله كيفاش يلحق الإنسان بش يوفقه عز وجل يولي ما شاء للسنة وش هو الطريق طريق الصنة ما هو طريق الصنة ورا الاعتقاد الصحيح ما هي الأشياء التي تخرج من الإسلام ها هو مسائل الذي الإنسان يطرحها نخرج من المجلس في سائدة كذلك على النساء أن يفعلن هذا أيضا لكن أسف شديد هنا كلها في قال فلان وقال علمان ما تتحدث به وسائل الإعلام حذو القذة بالقذة الواجب على المسلم أن يعتني بمثل هذا الأمر من الفوائد فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلم بدليل إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك على أم سليم في هذا الحديث أيضا فيه استفتاء المرأة بنفسها فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يخصها لكن مع لجوم الأدب لكن مع لجوم الأدب من أين أخذنا هذا؟ قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق المرأة ينبغي أن تزم الأدب عند السؤال وان لا في الكلام وان تطرح السؤال كما هو ولا تكثر من الكلام ان بعض النسوه ربما سالت فاطلبت في الحديث حتى تصير كانها هي المحاضره وهذا من سوء الادب بل على المراه اذا ارادت ان تسال فينبغي ان تتخير الجمله وتسال مباشره ولا حرج عليها في ذلك وفيه ايضا قالوا هذا الحديث دليل على ثبوت القيام فيه دليل على ثبوت القيام من اين يؤخذ هذا ها من اين يؤخذ هذا ها لا آه من اين يكون الشبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اين يكون الشبه وكلمه الشبه إذا فتحت الشين ينبغي أن تفتح الباء واذا كثرت الشين ينبغي أن تسكن الباء فالطرح يقال من اين من اين يكون الشباء او من اين يكون الشبه هذا هو الطرحيخ اللغة العربية نعم قال نزلتني عن مالي عن نشان بن عورة النبي عن زينة تنكي نبي سلمة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليمي لبي النصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل المرأة مسلمة لي عندلمن؟ فقال نعم إذا رأت من. وجاء منها رحمه الله تعالى بهذا الحديث الطريقة الثانية من طرق الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها والحديث الأول. نسيت فائدة ينبغي أن نذكرها الحديث الأول هو من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. والصواب أن هذا الحديث من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سقط الرواية بأن هناك فرق بين. أن يقول الراوي أن فلانا قال وعن فلان أنه قال. حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن أبي شيبة لفظة عن على الاتصال وحمل لفظة أن على الانقطاع وهذا يعني ليس بفحيح وهذا ليس بصحيح وقد خالف خالفهما جمهور المحدثين في هذا والصحيح والفحيح أن وعما. على حسب ما تقتضيه الرواية فقد تفيدوا الاتصال وقد تفيدوا الانتفاع لكن غالب الضم أن أولى الضاوي أن كلام قال تدل على عدم شهوده الكسفة تدل على عدم شهوده الكسفة كما هو الحال في هذه الرواية ففيها عن عروة بن الزبيل أن أمة سليم مصبح عن عروة عن عائشة أن أمة سليم وذكر الحديث والرواية الثانية إنما هي عن أم سلمة من طريق ابنتها زينب بنت أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة وأبو سلمة هو عبد الله بن الأسد وهي المخزومية هذه البنت ولدت في أرض الحبشة ولدت في أرض الحبشة وكان اسمها بره ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمها وكانت ترضعها غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها زينة لأن اسم ضارف فيه تذكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه الاسم الذي فيه التذكية زين الدين وشمس الدين فقال شمس الدين بالتحرب على الإسلام ها؟ والذي جعل نصر الدين هو من أعدى أعداء الدين ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يسمي أولاده باسم فيه تذكية بل ينبغي أن يسميهم أسماءا يعني ليس لا تتضمنوا تذكية الاسماء التي فيها تذكية مكروهه قد يقول القائد هل أغيرها نقول إذا كنا كما نتبكر نغيره بالاسم ويبقى هذلك فقط عليه لكن بقى كواب كين إدارة وكين محاكم فالمحاكم الآن تشترط أن الاسم إذا أراد الإنسان أن يغيره لا بد أن يكون يعني يتضمن فرشا أو أن الاسم هذا من أسماء الكفار أو فيه علة تقتضي تغييرها أما مثل هذه الأسماء فلا يغيرونها حتى أن بعضهم حدثني أنه سمى ابنه إسلام فلما راح للبلدية قالوا له سميته قالوا لإسلام قالوا الرئيس تعل البلدية هذا الكاتب البلدية قالوا لا احنا كفار فالمقصود يعني كاين اسماء ينبغي على المسلم أن يتحاشاها حتى لا يقع في الحرج فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها فهي ربيبه سماها بعد أن كانت بره سماها زينب و قد تسل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء لما مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها ماء بقي وجهها شابا حتى كبر. ما تغير ما جوها لا ليريد طحو, طحو كدودها لا ولش قاتت مرا كأنها شابة صغيره فبقيت شابة الوجه حتى كبرت رضي الله عنها او رحمها الله ورضي الله عنها أكوان توفيت السنة 73 للهجرة وفي هذا الحديث أقول ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الطريق ليبين بأن الرواية المطلقة الأولى وهي قوله نعم فلتغتسل مقيدة بهذه الرواية وهو أنها لا تغتسل إلا إذا رأت الماء نكتفي اليوم بهذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي